ما يصير عنده ضمير يعني خائن تجد انه يصير وكيل على عمارة او يصير نظر وقف وبعد ذلك يأجرها اربعين سنة خمسين سنة يمكن بنسبة عشرة في المئة من الاجرة وبعضهم يؤجر على نفسه ولا على ولده ولا على أبيه ثم بعد ذلك يؤجرها هو يعني يستعجرها هي تسوى مئة ألف يستعجرها يكتب عقد خمسين سنة السنة بعشر تلاف ريال هم يؤجرها بالسنة مئة ألف ياخذ تسعين وعشرة آلاف يحطها لصاحب الوقت هذا موجود الغرض إنه إذا منه زالت ولايته مع بقاء عقد الإجارة هل ينفسخ العقد ولا ما ينفسخ هذا الكلام أما بالنظر إلى كون إنه تعدى هذا له نظرا آخر من الناحية الشرعية ما لنا في شغل هذا وفي ما بينه وبين الله لكن الكلام هل ينفسخ العقد إذا كان إن الشخص هذا إذا كان هو وكيل عن شخص توفرت فيه الشروط وانتفت فيه الموانا انتفت عنه الموانا فالعبرة بالموكل وليست العبرة بالوكيل العبرة بالموكل وليست العبرة بالوكيل وبناء على ذلك إذا انتهى عقد الوكالة ما يكون له علاقة بعقد الإجارة يكون العبرة بالموكل الموجوء بالأصيل يعني العبرة بالأصيل الأصيل موجود على قيد الحياة وبناء على ذلك يوكل وكيل آخر والوكيل الثاني يمشي على نفس الخط لكن إذا كان لكن إذا كان الوكيل هذا وكيل عن شخص يتيم وبلغ في أثناء المدة يعني الوكيل هذا أجر هالعمارة عشر سنين بعد عقد الإجارة بسنتين بلغ الولد بلغ ما دام إن بلغ أصبحت الولاية يعني ما هي ما له قيمه الآن يعني تنفسخ الولاية فهل ينفسخ عقد الإجارة ولا ما ينفسخ ننظر في واقع الأمر هل هل استمرار العقد في مصلحة الولد ولا في مضرته هذه تحتاج إلى نظر شرعي من ناحية هل المصلحة بقاء العقد أو عدم بقاءه وهكذا إذا كان وكيل وقت. وكيل وقف ثم زالت ولايته جاء وكيل ثاني أو كان وصي على مثلا ثلث أو ما إلى ذلك هذه كلها أمور لا بد فيها من نظر القاضي القسم الثاني أن تكون إجارته بملك يعني هو المالك الأول نائب ولا أصيل ها؟ الأول ها أصيل ولا نايم ماش نايمين أنتم ما... لا ما هو أصيل منين أصيل الله يصلح إيه فيه ترى طريقة في التدريس علشان إنكم الواحد ما يهز رأسه إلا على بينه في طريقة في التدريس إن الشخص اللي يدرس تجد إنه يرتكب طريق غلط عمداً يبي يشوف هل الأشخاص اللي يهزون رؤوسهم يعني هز الرأس هذا هو على طريقة صحيحة وإلا على طريقة يعني اتفاقية فتجد أن يرتكب غلط مثل الشمس ويستظهر من الطلاب اللي عنده يبي يشوف تجاوبهم ويهزون رؤوسهم يقولون الكلام هذا صحيح ايه فأنتم الآن يعني في كم واحد يقولون أنه أصيل وبصوت واضح مرة لا لأن الشخص إذا كان ما يتابع بفكره للكلام الذي يقال ما يستفيد لأن يصير حضور حضور بركة لكن حضور علم لا أما حضور أجر فيرجى له الأجر على حسب نيته لكن حضور علم لا القسم الثاني أن, أن, أن يكون الطرف هو المالك ما هو بأصيل ما هو ما هو وكيل أصيل يعني إنسان أجر عمارته مو على قيد الحياة أجرها خمسة سنين عشرة سنين خمسة عشر سنة لكن زال الملك زال الملك إذا زال الملك نشوف وش سبب الزوال هو زال الملك زال الملك لكن ما هي أسباب الزوال هو ذكر هنا أسباب السبب الأول أن تنتقل عنه إلى من يملك بالقهري ما يستولي عليه ما يستولي يعني أخذت قهراً أخذت قهرا المستأجر يبي طالب بفلوسه يقول أنا الآن أنا استأجرت منك لكن العمارة أخذت وأريد أنك تعطيني أجرة المدة الباقية أفرض أني بقي ثمان سنوات والسنة مثلا بخمسين ألف سنة أربعمائة ألف فإذا كانت أخذت قهرا فإنه يجب عليه أن يعيد الأجرة إلى صاحبها هذا هو السبب الأول السبب الثاني أن ينتقل الملك إلى من خلفه في ماله ويقوم مقامه ويتلقى الملك عنه يعني إنسان مثلا يعني إنسان أجر محل وبعد ذلك انتقل الملك إلى غيره انتقل الملك إلى غيره إلى غيره انتقال شرعي إذا انتقل انتقال شرعي اللي حل محل الشخص الأول هذا ما يملك الاعتراض على العقد بل العقد يكون نافذا السبب الثالث أن يكون مذاحما للأول في الاستحقاق ومتلقيا لذلك عمن تلقاه الأول لكن لا حق له في العين إلا بعد انتهاء استحقاقه هذا مثل, الآن مثل الـ الـ الأوقاف المرتبة على حسب البطون فالثاني يتلقاه من الأول البطن الثاني يتلقاه بعد انقراض البطن الأول البطن الثالث يتلقاه بعد انقراض البطن الثاني فعندما ينقرض البطن الأول والإجارة قائمة هل يقال بانفساخ العقد وإلا يقال إن العقد لا بد أن يكون ثابتا هذه أيضا كما ذكرت لكم يرجع فيها إلى النظر الشرعي السبب الرابع أن يكون مذاحما للأول في استحقاق التلقي عمن عن تلقى عنه الأول بسبق حقه وتقديمه عليه وهو المشتري للشخص المشفوع إذا أجر يعني إنسان يعني في ثلاثة شركة في ثلاثة شركة واحد مثلا أجر المحل في واحد باع من الثلاثة في واحد باع من الثلاثة وفي واحد شفع الشافع هذا هل يحل محل الأول ولا ما يحل محل الأول هذه أيضا كما ذكرت لكم من المسائل التي يرجع فيها إلى المحكمة السبب الخامس أن ينفسخ ملك المؤجري ويعود إلى من انتقل الملك إليه من، فهذا يقول إن الإجارة لا تنفسخ لأن الملك رجع إلى الأول فلا تنفسخ الإجارة القاعدة السابعة والثلاثون في توارد العقود المختلفة بعضها على بعض وتداخل أحكامها ويندرج تحتها صور منها إذا رهنه شيئا ثم أذن له بالانتفاع عندنا الشخص عندما يكون عنده رهن ما ينتفع به لكن إذا أذن له بالانتفاع هل يزول حكم الرهن ولا ما يزول لأن الرهن يترتب عليه أحكام وإذن الانتفاع يكون هذا من باب العارية يعني تحول من كونه رهناً إلى كونه مثلا عارية فهل تطبق عليه عندما يعني فرضنا أنه تلف هل يطبق عليه أحكام الرهن ولا يطبق عليه أحكام العارية وتقرأون بقية لأن ذاكنا الصور كثيرة لكن يكفي من هذا القاعدة الثامنة والثلاثون فيما وإذا وصل بألفاظ العقود ما يخرجها عن موضوعها فهل يفسد الأقد بذلك أو يجعل كناية عما يمكن صحته على ذلك الوجه في وفيه خلاف يلتفت يلتفت إلى أن المغلب هل هو اللفظ أو المعنى المقصود من هذه القاعدة يمتعلقه بقاعدة هل العبرة في العقود بالمعاني أم بالألفاظ والمباني يعني هل العبرة في العقود بالمعنى أو لا وذكر هنا الإنسان عندما يعطيه يعني يعيره سيارة ولا يعيره بيت ولا لكن شرط عليه شرط عليه مثلا أجرة معلومة هو قال هذا عارية لكن شرط عليه عوض فشرط العوض الذي ألحق بالعقد هل يغير العقد من كونه عارية إلى كونه عقد إجارة لأن العارية هي من عقود الأمانات لكن عقد الإجارة هذا عقد معاوضة لأن فيه يعني ثمن وفيه مثمن فهل هذا الإلحاق يغير من عقد من عقد العارية ويحوله إلى إلى عقد إلى عقد إجارة القاعدة هي موضوعة لهذا النوع يعني يصير فيه عقد ويلحق بشرط هذا الشرط هل يغير العقد أم أنه يعني هل العبرة بالشرط ولا العبرة بماذا وإلا العبرة بالعقد هذا هو المقصود من هذه القاعدة قاعدة التي بعدها القاعدة التاسعة والثلاثون في انعقاد العقود بالكنايات اللفظ يكون صريح اللفظ تارة يكون نصا وتارة يكون ظاهرا وتارة يكون كناية يعني ما يكون نص ولا يكون ظاهر والكناية هذه تجدونها الفاظ يعني مصطلح عليها بين فقهاء المذاهب فعندما يأتي لفظ من البائع أو لفظ من الم يعني من يعني لفظ من أحد المتعاقدين لكنه لفظ يكون معناه يعني ليس من باب الصريح ولا من باب الظاهر لكنه من باب الكناية هل مثلا ينعقد العقد أو نقول إن العقد لا ينعقد إلا إذا كان النص إذا كان اللفظ نصا أو كان ظاهرا فهو هنا يقول في العقود بالكنايات واختلاف الأصحاب في ذلك ذكر جملة من الأمثلة يعني يعني عندنا مثلا قال بعتك هذا البيت سنة لا, لا تحدثون يا جماعة قال بعتك هذا البيت سنة ب1000 ريال هذا الآن هو الان لفظ البيع نص البيع هذا نص لكن قال مثلا سنة فهل ال... وهو يقصد انه اجار يقصد في قلبه يقصد في نيته انه اجار ما هو ايش اسمه لكن اتى بلفظ البيع أتى بلفظ البيت قال بعتك هذا البيت مدة سنة بكذا بألف ريال بألفين ريال فهذا يسمونه كناية يعني جاء لفظ البيع لكن المقصود فيه المعنى المرجوح وليس المقصود فيه المعنى الراجح وذلك بقرينة ماذا بقرينة تحديد مدة ماذا ها مدة السنة لما حدد السنة صار هذا اللفظ لفظ صريح، لكن لكنه في واقع الأمر كناية بدلالة تحديد السنة القاعدة الأربعون وهي الأخيرة الآن الأحكام المتعلقة بالأعيان بالنسبة إلى تبدل الأملاكي واختلافه واختلافها عليها نوعان أحدهما ما يتعلق الحكم فيه بملك واحد فإذا ذال ذلك الملك سقط الحكم وصور ذلك كثيرة يقول منها الإجارة فمن استأجر شيئا مدة فذال ملك صاحبه عنه بملك بتملك قهري يشمل العين والمنفعة ثم عاد إلى ملك المؤجر والمدة باقية لم تعد الإجارة يعني إنسان أجر بيت عشرين سنة على واحد ويوم مضى مثلا ثلاث سنين أخذ البيت منه قهرا وبعد مضي ثلاث سنين من أخذه قهرا رجع إليه رجع إلى المالك هل, هل, يع... هل, يع... هل يعود عقد الإجارة ولا ما يعود هنا يقول إنه لا يعود وذكر هنا النوع الثاني ما يتعلق الحكم فيه بنفس العين من حيث هي تعلق اللازما لا يختص تعلقه بملك دون ملك وذكر من الرهن فإذا رهن عين الرهن اللازما ثم زال ملكه عنها لغير اختياره ثم عاد فالرهن باق يعني إنسان رهن سيارة ولا رهن بيت عند الواحد وبعد سنة سنتين أخذت هذه السيارة ولا أخذ هذا البيت وبعد مضي مثلا سنة رجع رجعت السيارة أو رجع البيت لكن مدة الرهن لا زالت باقية فهل يرجع الرهن ولا ما يرجع ها يرجع يعني يعني يعود الرهن كما كان لأن العين رجعت إلى مالكها الأصلي رجعت إلى مالكها الأصلي ومدة الرهن باقية فحينئذ يعود الرهن كما كان وهكذا وبالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونكون وقفنا على القاعدة الحادية والأربعين إذا كان في عندكم شيء أسئلة تتعلق بالموضوع لأن الدرس هذا هو آخر درس هذه السنة إذا كان في عندكم شيء يعني أسئلة تتعلق بالموضوع <تصفيق> كتابها ضعيفة مرة مع يقول ودنا ترصحون نحن طلبت علم والآن الإخوان اللي يسألوني عن النصيحة أنا أنصح في المرحلة الأولى بأمرين أما الأمر الأول فهو العناية في حفظ القرآن وأما الأمر الثاني فهو تعلم ما يجب على الإنسان وجوبا عينيا والعمل به يعني يتعلم كيف يتوضأ كيف يغتسل كيف يتيمم كيف يصلي وهكذا يعني لأن الواجب في الشريعة واجب على الكفاية هو واجب على الأعيان فالواجب على الأعيان هذا واجب على كل شخص أن يتعلم ما يجب عليه ويعمل به أو بتعلمه في نسبة وراء ظهره كذا لا مثل هل كثير من الناس أعمارهم على عشرين سنة خمس وعشرين تلقى إلى جسع يرمضى ما يصوم إلى جاوة الصلاة تلقى همر المسجد والناس يصدون ما يدخل وماشي ومبسوط ما شاء الله امرأة أتتها العادة الشهرية في المدينة ثم جاءت إلى مكة لقضاء نسك العمرة ولقد أحرمت عند أبيار علي ولكنها بعدما دخلت مك اغتسلت بصابون له رائحة سهول ما عليها شيء ثم تعمدت الاغتسال به تعمدت الاغتسال به مرة أخرى لحاجة أنها بعد طهرها أنها ستخرج إلى التنعيم إلى المقات هي يحتاج لأنها تخرج إلى المقات وتحرم مرة أخرى له لما اغتسلت تطهرت وتوضعت تلبس إحرامها وهذا ما مدامت تعمدت الغسل بالشيء اللي فيه طيب فإنها تتصدق تسأكيل كيلو رزل. هل يجوز لي أن أقوم بأداء نسك العمرة عن والدي أن متوفى علما بأني قمت بأداء نسك العمرة لنفسي نعم يجوز مسجد مسجد مقام في الصحراء في منطقة عمل محظورة فهل نصلي فيه قصرا أو نتم الصلاة معنى ما أدل عن وضعكم أنتم اللساء اللي يقصر الصلاة هو المسافر وعندما ذكر شيء أبد تقول هذا مسجد مقام في الصحراء في منطقة عمل محظورة فهل نصلي فيه قصرا كيف تصلي فيه قصرا إذا كنت أنت مسافر الرسول صلى الله عليه وسلم يقول جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي فإذا كنت مسافر ما في مانع من الصلاة فيه ذكرت أن الإنسان يبني على اليقين يبني على اليقين في الشك واليقين هو الأكثر. وش الكلام هذا لا يا أخي اليقين لا يزول بالشكل أن الشك هذا أضعف من اليقين لو أن رجلا أسلم أثناء نهار رمضان أو أن حائضا طهرت في أثنائه أنا قلت لك يقضي هذا اليوم وهي أيضا دي دي تقضي هذا اليوم يمسك ويقضي هذا سائل يسأل وبحوله على يقول أرجو أن توضحوا لي هذه العبارة وهي أن لازم القول ليس بقول شوف يا أخي في كتاب اسمه دلالة الالتزام وموجود في السوق بإمكانك أنك تشتريه وتبحث في جميع ما يتعلق بدلالة الالتزام بدلالة الالتزام من جهة كلام الشارع ودلالة الالتزام من جهة كلام المكلفين إذا اتخذت الأسباب للقيام للفجر فأخذ النوم بلا تفريط هل, أش هل أصبح في ذمة الله أي لكن متى تنامت يمكنك ما تنام إلى ساعة سنتين أو إلى ثلاثة تحت ساعة تخرج؟ لا نم مبكر من بعد صلاة العشاء نم مبكر من بعد صلاة العشاء وإذا نمج مبكر بيسر الله أمرك كثير من الشباب الله يصلحهم دوامهم بالليل ما هو بالنهار اشترطت زوجتي علي بيت مستقل وبعد العقد قالت لي أسكن مع زوجتك الأولى ولكن بعد الزواج غيرت وقالت إلا بيديا يا أخي رح أنت ويا هذه المحكمة ماذا منك في طرف وهي في طرف رح للمحكمة أتيت بعمرة وأديت مناسكها فجرا وأتيت في العشاء بعمرة أخرى في نفس الوقت ما عليك شيء تزاك الله لك خير لكن لو طفت فطوافك أفضل من الاتيان بالعمرة إلا إذا كانت العمره عن أحد ميت أو أحد عاجز هذا يسأل سؤال كانه يعني يعني في في فيه جواب ضمني ما هو الجائز من الاستغاثة بالرسول؟ أنا شاهدت واحد هنا ظهره إلى الكعبة ورافع يديه ويستغيث بالرسول في المدينة في الحرم هنا. يعني صار الرسول في المدينة أقرب من الله إليه وأقدر من الله وشاهدتهم في المدينة يستقبلون القبر ما يستقبلون القبلة يستقبل القبر ويرفع يديه يبي جلب نفع من الرسول أو دفع ضره الرسول اللهم صل على محمد أدى الرسالة وانتهت علاقته بالدنيا وهو في البردخ الآن عند الله يعني روحه في الجنة في الفردوس الأعلى وأنت الآن تبي تستغيث به هذا شرك أكبر علي رضي الله عنه السؤل قيل له كم بين السماء والأرض يعني كم بيننا وبين الله قال دعوة مستجابة إنسان ما يستغيث يعني ممكن واحد حي قادر تبي مثلا يساعدك على سيارة يساعدك على حمل شيء لكن إنسان مثلا عاجز ومثل اللي يستغيثون بالجن الحين موجودين يسألونهم يطلبون منهم جلب النفع ودفع الضر والرسول صلى الله عليه تعالى يقول في الحديث القدسي من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه فلا ما يجوز للإنسان يعمل هذا الشيء لكن رجل من عادته يجلس في المسجد يوم الجمعة من الفجر إلى صلاة الجمعة لكن صار الدوام عليه يوم الجمعة من العاشرة إلى الخطبة فصار يجلس من الفجر إلى العاشرة يا أخي الإنسان عندما يعمل عملا صالح عمله مقدم إلى كريم ما يصلح يحاسب يعني وش كثر الأجر اللي بيحصل له وهذا تقول ينزل منها إفرازات ولكن لا تدري هل هي الإفرازات يعني الصفرة والكدرة التي قبل بدء العادة تكون من العادة أما الصفرة والقدرة التي تكون بعد نزول الماء الأبيض فليست من العادة غالب حالي أنني أصوم يوما وأفطر يوما ولكن أدري في شهر شعبان أن أحدهم أكثر من ذلك على كل حال إذا, إذا إلتزمت بصيام داود فهذا هو أفضل الصيام وهذا يقول هذا جوز للمعتمر أن يعتمر عمرة ثانية نعم لا في شيء وهذا يقول ما حكم الطواف أثناء خطبة الجمعة؟ لا إذا كان خطبة الجمعة يجب عليك الاستماع ولا يجوز لك أن تشتغل في الطواف. عندنا في بلدنا تنتشر الر الرهنية هم وهي أن يدفع شخص لآخر مبلغ من المال. فيستفيد من سكن بيته فإذا خرج من البيت استعاد المبل.